Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 وامتن علينا سبحانه بشهود موسم الغفران نحمده سبحانه وتعالى على ذلك كثيرا فهو اهل للحمد والشكر عباد الله شهر رمضان ايام التجاره الرابحه شهر رمضان سوق البضاعة الرائجه فمن أراب الربح والمغلم فليستعن بالغضوة والروحه وشيء من الدلجة شهر رمضان ميدال يتنافس فيه المتنافسون ومضمار يتسابق فيه المتسابقون فالسابق إلى الخيرات هو الفائز بابن الله يوم القيامه انها المسابقه الى الله عز وجل والمنافسه فيما عنده منافسه محموده ندب الله تبارك وتعالى اليها عباده وحثهم عليها فقال جل وعلا إلا الأبرار لا في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم النذرة النعيم يسقون من رحيق المختوم ختامه نسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في هذا النعيم يتنافس المتنافسون الى هذه الخيرات يكون من السابقين كما قال رب العالمين فاستبقوا الخيرات والامر باستباق الخيرات امر زائد على فعله لانه يتضمن فعله وكماله والاتيان به على أكمل أحواله والمسارعة إليه فالاستباق مبادرة والمسارع فاستبق الخيرات وسارعوا إلى نعفرة من ربكم وجلة عرض السماوات والأرض سابقوا إلى نعفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض هذه الأوامر من الله عز وجل بالمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى أعلى المقامات ينبغي أن تجد آبانا صاغية وقلوبا واعيه اثنى الله تبارك وتعالى على طائفه من اهل الكتاب فوصفه الله تبارك وتعالى باوصاف قال سبحانه ليسوا سواء اي اهل الكتاب ليسوا سواء ذكر الله عز وجل الطائفة الفاسقة الكافرة فلما انتهى من ذكرها قال سبحانه وتعالى مفرقا بينها وبين غيرها ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين فمدحهم الله تعالى بهذه الصفات فهم امه قائمة أي مستقيم على الحق يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يصلون ويقيمون الليل ويؤمنون بالله واليوم الآخر ومن إيمانهم بالله واليوم الآخر أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك كانوا مسارعين في الخيرات لما ذكر الله تعالى أنبياءه الكرام في سورة سمناها بالأنبياء قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ذكر الله تعالى طائفه من المؤمنين فمدحهم الله تعالى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 لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها فذكر الله عز وجل أنهم مشفقون من الله عز وجل خائفون خائفون أن يقبل الله تبارك وتعالى لهم عملا أو أن يعاملهم سبحانه وتعالى بعدله فلا يبلغوا ما يريدون من الجنان ومع ذلك يؤمنون بايات الله حق الايمان فيعملون بها ولا يشركون بربهم سبحانه وتعالى لا شركا جليا ولا شركا خفيا ويؤتون ما اتوا من الصلاه والصيام والزكاه والصدقه وصله الارحام وهم مع ذلك خائفون أن لا يقبل الله تبارك وتعالى لهم عملا فيذمون أنفسهم ويعلمون أنهم مقصرون فقال الله عز وجل في شأنهم أولئك يسارعون في الخيرات اي يسابقون إليها ويبادرون وهم بالفعل لها سابقون ولما كان الحديث عن هؤلاء فقد يظن بعض الناس انهم اتوا من الاعمال ما لا يطاق فقال الله عز وجل ولا نكلف نفسا الا وسعها ايها الاخوه الكرام لما سمع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايات فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم فهم كل واحد منهم أنه المقصود بهذه الآيات وأنه ينبغي أن يجتهد حتى يكون سابقا لغيره حتى كان احدهم إذا عجز عن عمل لعبر ظن أنه مسبوق فيهتم لذلك أشد الاهتمام كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى الخيرات ويتنافسون في الطاعات والقربات وهذا ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان قال بعض السلف إن استطعت الا يسبقك أحد إلى الله فافعل وقال بعضهم لو أن رجلا سمع برجل أطوع منه لله فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب وروي ان ذلك ابن دينار جاءه رجل فقال إني رأيت الليلة مناديا منادي الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل فما رايت احدا ارتحل الا محمد بن واسع فصاح مالك وغشي عليه اتدري لماذا لانه علم ان محمد بن واسع ذلك العالم الرباني الزاهد العامل من اسبق الناس الى الله عز وجل فظن انه مسبوق فغشي عليه لذلك كان الحسن البصري يقول من نافسك في الدنيا فنافسه في الاخره من نافسك على مال او جاه او منصب من على شيء من ذلك فانقه في وجهه ونافسه انت في الاخره لتصل الى الله عز وجل وتكون من السابقين كان على رأس السابقين أبو بكر رضي الله عنه ما سبق إلى خير إلا كان سابقا إليه في مسلم الإمام احمد يقول عمر رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود وأنا معه وأبو بكر وكان ابن مسعود يصلي يقرا فتسمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم انصت النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته فلما سجد ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يسمع القرآن غبا طريا فليسمعه من ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود قال عمر فأدلجت إليه بكرت إليه ودققت الباب فقال عبد الله بن مسعود والذي الذي جاء بك في هذه الساعة قلت جئت أبشرك قال سبقك بها أبو بكر سبقك بها أبو بكر فقال عمر رضي الله عنه إنه كان سباقا بالخيرات ما سابقه أحد إلا سبقه قال عمر رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق أبا بكر ان صدقته فجئت بشطر مالي ووضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي يا عمر ما ابقيت لأهلك قلت مثله يا رسول الله وجاء ابو بكر رضي الله عنه لكنه جاء بكل ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فساله النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ابقيت لاهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله فقال عمر والله لا أسابقك ابدا والله لا أسابقك أبدا لماذا؟ لانه لا لم يسبقه وهو غني وعنده مال فمتى يسبقه إذن؟ فمتى يسبقه إذن؟ يوم بدر ينادي النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فيقول قوموا إلى, جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فإذا بعمير بن الحمام رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله قال نعم قال بخل بخل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن تقول بخل بخل قال والله يا رسول الله ما حملني على ذلك إلا رجاءة أن أكون من أهلها ثم اخرج تمرات من قرنه وأخذ يأكل فيها ثم حدث نفسه وقال لئن أنا حييت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله فالقاها ثم انطلق فقاتل حتى قتل وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره لما قال جنه عرضها السماوات والارض قال نعم وانت من اهلها جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدفور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون انظر هؤلاء الفقراء رأوا أن إخوانهم من الأغنياء سبقوهم إلى الله عز وجل بفضل أموالهم فحزنوا لذلك وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم فقال انا احدثكم بما ان اخذتم به ادركتم من صدقكم ولم يلحق بكم من إلا رجل عمل بمثل عملكم وكنتم انتم خير من انتم بين ظهرانيه تحمدون وتسبحون وتكبرون خلف كل صلاه ثلاثا وثلاثين وهذه رواية البخاري في صحيح الامام مسلم فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الدثور بما قلته لنا فقالوا مثل قولنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فأبواب الخير كثيرة ومن الناس من يفتح له باب ومنهم من يفتح له أبواب كأبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه من منكم أصبح اليوم صائماً قال ابو بكر انا يا رسول الله قال من منكم تبع اليوم جنازه قال ابو بكر انا يا رسول الله قال من منكم اطعم اليوم مسكينا قال انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منكم عاد اليوم مريضا قال انا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا كان من أهل الجنة ويوم خيبر لما استعصت خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقول لأعطي الرايه لا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فماذا كان من الصحابة بات الصحابة ليلتهم يدوكون يتناقشون ويخمنون من هذا الذي يؤطر واه غدا هذا الذي يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في صحيح الامام مسلم يقول عمر رضي الله عنه لا احببت الاماره الا يومها يا احببت الاماره الا يومها فطلع عمر رضي الله عنه كما تطلع غيره ان يكون هو صاحب الرايه لذلك الفضل فلما جاء علي وكان يشتكي عينيه فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرا باذن الله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرايه وإن تعجب أخي الحبيب فاعجب لأولئك النفر الذين نزل الله أنزل الله تبارك وتعالى فيهم قوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله لا على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون عند التبر بسند صحيح يقول. عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر اتينا العرباض بن سارية وكان ممن نزل فيهم قول الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم هؤلاء قوم من الفقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يسألونه أتبري يسألونه عن ماذا يسألونه, يسالونه ان يحملهم يسالونه ان يدفع اليهم رواحل ودواب يتحملون بها في جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اهل عذر لانهم لا يجدون لا يركبونه ولكنهم يابون الا ان يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في هذه الغزوه غزوه تبوك عند اشتداد الحر وعند حاجه الناس الى الظهر فجاءوا يشاطرون النبي صلى الله عليه وسلم جهاده لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه فهل تولوا فرحير هل تولوا كلا إنما كما قال رب العالمين تولوا أعينهم تفيض من, من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فهم يبكون بكاء الرجال كما يقول بعض السلف هذا بكاء الرجال بكوا لأنهم لم يجدوا رواحل تحملهم الى الموت بكوا لأنهم فقدوا ما يحملون عليه الى الوغى حيث تراق الدماء وتنزع رؤوس الرجال عن كواهلها بالسيوف هؤلاء هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الهمم العاليه فان اصحاب الهمم العاليه تتوق انفسهم الى المعالي واما اصحاب الهمم الدانيه فهمتهم الدنيا ومن كانت همته الدنيا فهو دنيء لانه لا ادنى من الدنيا ومن كانت همته الدنيا وهي خسيسه فهو خسيس لانها اخص شيء عند الله عز وجل لما كان الصالحون من الصحابه والتابعين اصحاب همم عاليه لم يرضوا بالدون من المعالي وانما كانوا يتسابقون الى الخيرات قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن لي نفسا تراقة إن لي نفسا تراقة أي تتوق إلى المعاني ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه فلما نلت الخلافة تاقت نفسي إلى ما هو أعلى من ذلك أي إلى الجنة لأنه ليس بعد الخلافة، لانه ليس بعد الخلافه في الدنيا مرتبة، إخوة الأحبة، وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فالتنافس في الخيرات يغبط المؤمنون بعضهم بعضا عليه ويسابق بعضهم بعضا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسب الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيله اناء الليل واناء النهار ورجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعه نفر عبد رزقه الله علما ومالا فهو ينفق ماله بحقه ويصل فيه فهو ينفق ماله بحقه ويصل فيه رحمه ويعلم لله تبارك وتعالى فيه وعبد اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو ان لي مثل فلان لعملت بعمله فهو وليته وهما في الاجر سواء وعبد اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه لا يقوم لله فيه بحقه ولا يصل فيه رحمه ورجل أو عبد لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مثل فلان لعملت بعمله فهو باخبث المنازل وهو ونيته فانظر اخي الحبيب صاحب الهمه العاليه يربط من انفق ماله في سبيل الله يغبط من أنفق ماله في الخيرات والمسابقة إلى أعلى المقامات وأنا صاحب الهمة الدون فيغبط ويحسد من أنفق ماله في اللذات والشهوات المحرمات قال الله عز وجل حاكيا عن قارون فخرج على قومه في زينته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 وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وإكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وإكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فالدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فمن الناس من يريد علوا في الارض وفسادا ومنهم من يريد علوا ومنهم من يريد فسادا وهناك طائفه لا تريد علوا ولا فسادا فهؤلاء هم اهل الجنان يوم القيامه ايها الاخوه الاحبه اذا كانت المسارعه الى الخيرات والمسابقه إلى اعالي المقامات مندوب إليها مندوبا إليها في كل وقت وحيم فإن في مواسم المغفرة تشتد المسابقة في مواسم المغفرة تفتح أبواب الرحمة فمن فتح له باب للطاعة فتركه ولم يدخل منه عاقبه الله عز وجل بتقليب قلبه كما يقول الامام ابن القيم رحمه الله من فتح الله له بابا الى الطاعه فلم يدخله عاقبه الله تعالى بتقليب قلبه وحرمه من دخوله ان أراد ذلك فانت يا عبد الله في هذه الايام المباركات أيام فتح الله تبارك وتعالى فيها ابواب الجنات واغلق فيها ابواب النيران صفد فيها الشياطين نادى مناد من اول ليله يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر فهل انت ممن يلبي النداء وهل انت ممن يسارع الى الخيرات في هذا الشهر حتى تخرج وقد غفر الله تعالى لك ذنبك حتى تخرج وقد اعتق الله تعالى رقبتك من النار فهلموا عباد الله الى الجنات بالمسارعه الى الخيرات سابقوا في هذه الايام وليكن شعار احدنا لا يسبقن اليوم الى الله احد سابقوا بالصلاه وتلاوه القران والصدقه وذكر الله عز وجل سابقوا بالفرائض والنوافل سابقوا بالليل والنهار فإن السابقين اليوم الى الخيرات هم السابقون يوم القيامه الى الجنات قال الله عز وجل والسابقون السابقون اولئك المقربون اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله وآت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من зكاها أنت وليها ومولاها الله. لما عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لما عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لما عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لما حفظ نصر واهلها من كل مكروه وسوء اللهم احفظ نصر واهلها من كل مكروه وسوء اللهم احفظ نصر واهلها من كل مكروه وسوء المسلمين لن نحقم ضياء المسلمين لن نحقم ضياء المسلمين اللهم انث بين قلوبهم اللهم اصلح ذات بينهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم جددنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جددنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جددنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ننصر المستضعفين من المسلمين اللهم ننصر المستضعفين فينا من المسلمين الله المنصر المستضع من المسلمين وصل الله الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله en je had wel